دانجي يگرتو رادوي هولير برنامج تنلا قران تيب اما دو پیش کاش کردی عادل کریم و می وانداری مامست اسماعیل نوری بر نامی از قرآن تیپگی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارز عن بي سراني دنجي اقرتو لشاري هولير دورو بري خوشحال لن بخزمة ايوال بارز دقينوا وبيشكش کردني بابتك نوية القيش نوية ألقي نوي لبرنامكتان سوان لقرآن تبقين دوبارة ما ماموستاي بارز ماموستاي إسماع النوري توی جر و لکولر لزانست قرآن یکن با بابتی امزار من لسین خزمت نوا پیروزکانی نوا جوانکانی خواهی گوره چون تدبو لم نوا پیروزانا لم نوا جوانانی خواهی گوره بکین پیغمبران علیه مسلاط و سلام که تیه که خواهی گوره شریت گروه بشریت یعن روانه کردیه لبا مراوکان تنها ها اماسی شین او بو کلهمو امان زکان پیروز تو گوره تر بو ناسینی خوای گوره بو خوای گوره شکاته که تمشی قرانی پیروز دکین تو کو خویمه پی بنسینی کومل کردار او افعال او نو آیات خویب او مروونه د تو کو زیاتر بینسن بعضی آیات کونی هیکاتکا بیرین لده کینوا پس ایوسات تمشنده که این زیاتر خواهم پیدا نسینه. هروها کاملا کارو کرد دو که تمشنده که این همی زیاتر کارکانی خواجگورم پیدا نسینه لروی عظمت و جوهریه. بلامکاته که دستی نخزمت ناو جوانه کنی تمشنده که این خواجگور کاملا گنایی لب خویدانه پیویسته ایم مسلمان کاته اوقرآن پیروز دخوینی نوا لب او زیاتر او خواب ناسین پیویسته زیاتر کل بینه ولی منا زوانا كاني امناوانا تاوكو ايمان ما پي زياد بو زيادر هزبهو اما خواه من هيا كو ناو كو مالك صفاتو كو مالك ردار زواني هيا تاوكو لناخي اما زيجير بيتو زيادر تي بگين و بي بگين دوبارا بخير هاتن ما مسته اسماعيل دا كان لوي زيادر دربارا يبابه تاكمان كاد لسرطة دبورا تنمونيه اكما ورقل لصورته كاني انفطارو سورتي اخلاص و سورة فاتحه تا فيرمان بكاتن بکات سون تدبّل قرآن پیروز سرته کند کین، آمزاره دستی نخدمتی تا وکو فرمان بکات سون تدبّل لمنا و پیروزان لمنا و جوانانی خواهی جور بکین. ما استادی بر بخیراتند کین. گرنه چی آمبابه تمن اجله، علی آمزاره بب خیرو سون خواهی جور ببناسین تدبّل لمنا و جوانکانی بكين لری اسماء الله الحسنا. بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ديارى اگر لقران دا سيكن همو بيا مكان بن سينيو خالي سلاتشي و تيدا او بندكا زور جرينو بياغدالا بس بس يخوى لبر هند تيكرا سرزمي پیغمبران عليهم صلاه وسلام خالي يكم كبان غوازيم بوكر يابريتي بولا باسيخوا، بويا أخوكم سبحانه وتعالى القرآن دفرميه أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمري على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا أبتقون، يا رأخوة فرما يشتكدم دية لبويك أوها بشيك لبوم خو ابراریدام رو به خلا به صوت بلاری جهر جو راه وبشق بیت ها جو راه شرک گبی خوادل خو دور بخات توا بو او مروخا رن مایک بورگای دروست لبرنده فرشتکان بر روح قله فرمایشت خو ناردل بو هر بندگ لو بدنکه خو دیتن ایج بریتی بو له هو شاریدان بو کوا تنیا خو سبحانه وتعالى شایسته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 اوانی تر همو خو دروینه د بیمرو لې درکټه لبره انده برګي سرچیو بنسینه ای لا پنګوازي همو پیغمبران بریتی بوله لبره انده که تماشه همو قران کین همو قران کین اوه کاری سرچیو بنسینه ای یکم کار کا بیان بریتی بوله لبره انده خو نمونه باس سوره هود کین خو د بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشر بندية كم, بندية كم برقية كم أو كم كا بنداتي كز نكريتا بسخة لابر هندي هموه في غمبرانك للصوري هود بسكراينا بونمنا مثلا نه دفن به ألا تعبدوا إلا الله يخم؟ قصي يكم قتاري اللي قال بي غلكي او ما لكم من إله غيره ها صالح همن قصص دي كانت ها رواه لوث ها رواه موسى ها رواه ابراهيم هما او بيغمبران كل صراحاتها همن بان غوازي دبارد كانوا ياخذ بتعبيراتك ترهاتي قالوا يا اني اعبد الله واتقوه اني اعبد الله واتقوا اني اعبد الله واتقوا غريغ <سؤال> اوي خالص رجي خاري من شنيبريت بولا الله سبحانه وتعالى لبرنده لا شني فعلم أنه لا إله الا الله فعلم أنه لا تبي اما بزان النخر او تبي بزان كخوا سبحانه وتعالى تنيا خوي لها هي اله سترني ايت رحموي باطل وفوجا اخرات كبزان اني برقيه كم باز باس, بأس خواي او خواد فرمي شهد الله أنه لا اله الا هو و الملائكه واولو العلم قائما بالقسط خوا بخي شهيدات شهيدات للسلوك تنيا بخي خوا هروها فريشتكانش هروها اولو العلم اولو العلم اوانان كوا نكهر علم يعني هنا صار دوريان ده بعلمك لبراند بر علم العلمك يهمز على لبراند دي هركات دكانو سيري كانوا سيري واسمان وزيبون وبنورد تنیا خواهیتی در بینن که یکم زد ناسی این زد خواه پرستی توکو خواه ناسی خو خواه بپرستی لویه تماشاده که اگر بیتو لباویه مشخوا باشیو بناسین که بخوای باسی خوای کدوا یکم زد در بی نوکانی بناسین نوکانی بزانین لویه سکر تکاته که در تویه بناسی یکم زاد نوکایی در پیسیو بزانین نوی چیه ولی الله المث لهو خوي گورا بساتش بباشي بپچی بنسين پويستله اسماء الله الحسنى بکولينهو وكو خوي گورا دفرموا لله الاسماء الحسنى فدعوه بها اي اسماء الله الحسنى سنزا القران باس كراو چون باس كراو موقف من سي برن برواس ما كه خويگار مسيعه كرد بگو من گسري قران كن لسرتا و قوتا و راس لسوره دريجكان كرد و راس كان هميشه خوا هم زور لسياقات جورا و جور ناوكاني خويته خطر لابوا يمروف بشي وشي هميشي نكبه شي وشي كاتي لهمو بواركان جيان لهمو در فتكان روبرونا وكاني خواب تو هزبنا وكاني خواب كلنا وكاني خوای بجیت انذا او تعبيره او دستواجه اسماء الحسنة لقرآن دا تسار جار هاتيا تسار جار لقرآن هاتیا لا سير سورتين سورتي مكين يخ سورتشين سورتشي مدنيه خذ سبحانه وتعالى لا سوره الا عرف تفهموا الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيوزن ما كانوا يعملون او اوقاتك هاثيه لرد بس بخيرا مجربي شفي دكين كاب زانين خواب بتقديم يعني مبتئ خبري ببيان خوي أستخوي الأسماء الحسنى لله يا وايا لبوي حصر كاتن ولله الأسماء الحسنى يعني ناوي جوانا كان ناوي برزا كان تنيال بوا خوايا لبر هندية خبرك هيك بيش مبتداك يختيا أو تأكيد معناه ثابتة ببر دامي أو ناوي أنا بس لبوا خوايا إن كلمة حسن ل لا لبو هورد الرؤي بكارته حسنك ظاهري يعني مادي حسنك لبو معنيه معني بكارته لقوله كلمة ك كا كاتني استباسكين ليردا باسك باس يحسن بمعني معنيه كي واتا همونا وكاني خوي أقام مروفة دورته قلبتها جوانو نائبا دري جذب دكارته لبو خوي دري غادي ششيل لبولاي خوي أجل مثلاً تمشينا يحكيم كين حكماتي خوا أو عند دا زور دابين أو عندنا دا أبو جوان وقشان دابينيتن بيقومان مرفزة دا بذكرتهم قدرتي علمي إبداع هم أو نا وانا كنكتين لبرهان ده خوا نا وكاني خوا نا وانا أسماء الحسناء أسماء الحسناء إنزين خوا دا فرمه لو أنا قري كوا يلحدون لا لحد يالحد يهاتيان ترف يعني, يعني لنا بغري واتا لما نكره كاو داوانا د نبال شتان كشايستي اونيت غيري خو لدوني خوان لخوار خوانا وكويك مثلا مشتكي عرب ماندك بتانا انا لا تعزه او باباتانا ياخد خلخانشت اللي هرسر دمجتر درختك يعني يعني استيرك يعني هسارك وازان او خاوني بونو بونورا يا ريكو ديال السنوجاهر اشتغلوا باباتانا بي او ناوانك واتاي خدا خداي هل تقولي لو خو يدري بارستو جتر أو الحادق دنا لا لا بعدها خو هذا فرمي لو أنا جار أو أنا لا لا روجي خو أمن فاداش كان ددم وش كل بروه هي أو آية يكما هرول السورة إسراء دفر ميت قل إدعوا الله أويد الرحمنا أيما تدعو فله الأسماء الحسنة ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها وابتغي بين ذلك سبيله كابتن بانجي خوان بونو بونور بونو كان. سببين الله سببين الرحمن. وقت يبي نشيش بيزغلناي الله سبحانه وتعالى تنيا ناي الرحمن هاو تريباتي لقى الله غنا هالنا وكنت لهم دمي إضافة ذكر أبو لناي لبوناي الله سبحانه وتعالى بقى الرحمن يجوعنا وش مستحيل. لبره ندي قلت لقرآن دار الرحمن وقت سب خطة عمل لقى. إن جدريت بأ الله بانج دكان يا برحمن بانج دكان أو كان. لابو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كاتو لا كا. نا لا لا نزم كاتن حدق وسط لا لا فدعوه بها فدعوه بها. لا يعني لا لا لا لا يدعو. دعاء دعا بانج يبك بكي يعني أتو بانجي يبك يعني مخت... مختصر كيسيا يعني أتو ميل اللي بقوا ش بقولتيك يعني الد دعاء دعا. يعني ميل يلبون لبوشتك هربقولش دواء دواء لدعاء يزيكا لدعا أمن حاجكم هيأ فيستكم هيأ دواء اللي هو كسرتك نياز من دكم هيأ غرفتك هيأ شيشكم هيأ كوب بارمو ليش فنيا لويك خاوني نوزو على خانه بو يا رحمن ارحمني يا غفار اغفر لي يا رزاق ارزق ارزقني يا واهب هب لي كواتا امن كاتك غرفتو شي شكمي دربي رحمن الرحيم بونا ناوبانج دفعي او غرفتم او غرفتم لي دربي اختا احسن كريم لبوقات بو بارا کسکه یا غفور یا غفار دوایی لی خوجبون دکاتن و هاک زهرناوش تر بلوغ گرند او بزنی که و پارانو نذاخردن دبی بنوکانی سبحانه تعالا دبیند بنوکانی خوایی سبحانه تعالا لبرهند اگر سیری همو قرآن کی همو آمی علیم صلّا و سلام که تجربه رو یشتجبوی ربنا هب لنا ربنا غفر لنا ربنا آتنا همو دعانا لقرانه اللهم اللهم هم او اشواذنا للدعاء بنا وخاني خا ربنا الله اللهم هرتنا لو بمتانا لسرداري مبارش پیغمبر علي بسمه هاتيا جازل ب ب بحر حالتي زيادة وق أيوب كواصبر بقول لا سر ناخد شيء أو آتي دوما كلا القرآن هاتيا آتي سماه للصورة طاها هاتيا خادف فرمي طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العليا الرحمن على عرش استوى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ لكي فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى لكي تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ تكون وَأَخْفَى اللَّهُ لَا تكون إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى تكون لكي <تصفيق> تكون <تصفيق> لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون ان جبن هاني ب ب بن هاني خلق سمك الزاني چونكه همو اسمان كان نزوي اخوتيه علم ما في السماء وما في الارض همو قال چه الله سبحانه وتعالى هيس بارسغنيه لا إله بس خو النبي ابيش خو خواني همو نوج وانا قال دو بار الله لا إله إلا هو له الاسماء الحسنى دو بار بتقديم وتاخير أعني جارو مزور كخبرة بعيش شيء خسياء أسمار الحسناء مبتذاء ب.. بده هتعب زاني كأونا ونتايبة تبى بخوا تايبة بخوا آت آ.. أو صورة تعلم صورة حشرة ككلمة أسمار الحسنات إذا هات الدوباره دستواجه أسمار الحسنات يا خوا لو لو لو سياقيهinta و.. هو الله الذي لا إله إلا هو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 إن جهرسي آياتكش هو الله يعني حصري دكالا خوي هو الله دينتو إنزل لأو يا أخي دفرمي خالق باري المصور له دو يعني خبركاه له بفيش دقي مبتديع كاب بفيش دقي هتازان الحصرا أو نو نبل بأخواع كواته نو جوان خان نو برز كان تعبتها بأخوآ سبحان وتعالى كنت كي وقت أسماء الحسناء أو تجارعتي، بلام وقتنا وكاني سبحانه وتعالى قرآن بريت لنا وجعلنا خاني خواي. وما استهل كان، ترى بربنا يعني كان وشي ربيا في في خا غورز فرمي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ا دعاء كان سرتا هي ناورستي هي كوتيه بالا بنو منا مروق غناه بارا والوالدية إنك غفور رحيم بصد. إذن سرتاك بربنا سوكا قرنقم دابين مروف أولنا وناخدا بطسبح كا يكشت يك أوهي خاوانداريتي همو بوندك خاوانداريتي عجلقات سوكا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الربوبيت يخوى بريتي الله لوهي خلقيته أمر وأب avez تGUI و Очень بالت�� Ark وما يتط spell المقفل من خول الإله كريم نجران يتقنون الإله تتين해 kiacherö نجرانا necessary奔 guide termskbut en instantaneous maximumedномуrabb. حت顆 ThinkتCK Belt comoabolul hierب gunman1 e religious가지고 Deaf. ad Secret will be jub lps. 2ain.3pe наж는.3pe olah да it's the same.mind 1.3pe and pela colt. 1.4pe, 2YP. 4A.2q.org. M Lance يقين بيناكي بس أوربا بيناكي إلى إلى كقولك آه أجد الباستر لبرهند إدبي دو بله دعاء كان بت بتايبتي قد عليه مصلىت ورسوله القرآن أغلبي بربنا دسبي مؤمنين صالحين شهداء صديقين الله كردي ما حالي لنا وجانا كاني خايف بين بوليني علماء پولین کندی ها دګنا یو خوی ګوره زیات صفتی رحمانه هلقتیه رحمتي هلقتی مهرباني هلقتیه هندهګنا ویتر عقاب او سزا او طول سنوي هلقتیه هنده اشتلب او جواني او جمال خوی ګوره لوګونه ور ولود سکا او کاني زیات بد ده پولین کړدنی نو ځان کاني خوی ګوره یار مچي منده د لبو زیات قول بینو تی بګل نه وکاني بل بيقولون ديارا وذان رحمة خواني اللي بيتنزل بدرجاتي ميجو لسببة أسماء قصي زوري يعني قصي زوري كده موالفاتي زوريش طبعا كده يقد لو خالناش كف رقي إسلامي لسادروسبه يعني مشدنا زل مثلا معتزين لقدرية جبرية لقوي أهل السنة لقنا الشيعي يقد لو خالناك هو فرق خلاف يعني سبب مس أسماء وصفات أو ديارا إنزين ويش قصي زوري أنا تقدير ذكر بعض الشيء بعض إشارات في بقنا اللي أو عند السُد من النبي تن بعض الأشياء وهاي تصنف ذكنا أسماء ذكنا أسماء الصفات ذكنا صفات السلبي وإيجابي أو تسمية يعني مصطلحات الأشياء نعملها غريبة من خم ل تسميني ما يعني نقرر اسم العلماء وعلماء ما يبغون مترهيا إن جاب بعض الشيء مثلا ذكاة على صفات أسماء ذاتية زاد لبخو أسماء صفات أو بعده شتر يعني ت تقسيم ذاك، بعده شتر هاي بعده شيء برينس يا تر عرفاني يعني الجمال الجمال ما بس يعني, كبرن لبعدي, لبعدي, أو يعني لبعدي عظمة يعني يعني كنا يعني زر يعني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 ییمن ش یقینی پاک بخوا بقدر او ناخانی خو ل قران دا عرض کړی په قدر او شپانی مرو وکړی دا تا خوب توانی بشیوش بر دوام تفاعل لقبه تجوابی هبی هل سکوت لګیبتن باز لري حالي باشاره زیبی بسناونه اخي یعنی مثلا هنده ناو مثلا یک دو زرعه تل قران موستا نشانی اوه نخیمروف پیوسیبه او یک دو نواهات زروت کړن په یک سل نخیده تاسپی بلم هنده یک لوانه دیان زه تکرار کرده بی تو لهمو روداو کن. لوی زیاتر او انسانه تدرب لسر خوب که او خوب رابه هنی لسر منوان اوکو سمع و بصیر. مثلا یا وکو غفور و رحیم رحمان و رحیم. اوانه زود دوباره که ای تو اه امروز زیاتر حسب رقابتشی خوای جورب که کا آگای لقسه که هنی خوبی آگای ل کردار و خشکوت که هنی خوبی یا نکاتی که غفور غفاره. بردمام پیوسته انسان تو باب کاتنو تا وکو بزنی که خواهد گرفت لی خوش دبی یعنی دوباره کردن و ایله هندی شویم بازوری ترکیس کنسری نه خیم رو ف زیاتر پیوستی با نوانه لی دوباره کرایت و و برانبرکش هندی یک ناو که یک دو بکاره تیا هلوی که یعنی پیوستی به دوباره بونونیه یعنی مقصوده او عدده که اجماره کیم بیگومن بیگومن خواص سبحان و تعالا لبروی هم علی به هم حکیمه زناب نکرزناشی زناب به وردکاری حکیم شان همو کاروبار خانی خو به محکمی به احکام بر یود باتن د برهنده همو او شکهمو د استوازه که به کاری او خو به شهیدی بګین انځل لبنده بس نوخانی خو لو روی بارز بسیار لدی کی خوا سبحانه و تعالا دوستی هیچ رنگبزنن داری تریش آموزم که دیگه خلق و امر اینجا خوی زاتی خوی اگر سید قرآن کی لبشی خلق خوا زورترین شد باشی خوی دکه او نوانه که پیوسته به عالمی خلق بر برایشی زور بکارهاتی زور هاتی. اونا ونايك بيوستن بعالم امر بجمار شي كم بكار هاتيه او نا وناي بيوستن بخدي خوي زور كمي بكار هاتيه لبر سيري قران كيد مثلا لبون مني باسي خلق وتسويق تقديرو اوانا لقرآن نغز زور بكار هاتيه يكزار زور بكار هاتيه هاتي. احتاج كانتها مج مرحلة كاملة أخوة بناسين لو أنا ود أسبير كين.بتأكدي بس مثلاً استتمشى عالمي أمر كين مثلاً أخوة أمري هي أمر دني اللي أبو أسما أنا كان أبو الزيل، أبو أمروف.غيبية زياتر.آه عالمي أمره بكرهتي بلاهم كم ترى بلاهم ذاتي خوي.زاتي خوي.زاتي خوي مثلاً هو الأول هل أو زاره عاتيا.الصمت أحد. ليس كمثل شيء. الظاهر الباطن. الظاهر الباطن. اوانا يكزر هاتينا. لابر او امروف دبيل خالي يكمدس بيبك لعالمي خلق. تسمك او اشتك جياني وبستبي متعلقة بيوه. تعاملي قردك اه. رجانا. هم امروفك ان لا هرآس تقبن. لا هرآسة شي. ومالاتي وفرهن جدا بجين. بهم عالمي اتلا عالمي خلق نتواني تعاملك. عالمي امر قولستراء. وعالم زاتي خو و Jazz تظاربه medida ذلك من الأهمية أن هم أننا نحن لتقلصة هميز sen�� يجرأ من الإجابة بالو charge ند relation Susan Bala, OlÍها 2 أخرىました Sinanaj 3 It's only a twisted person and a social societyaya. But as talked to us هو الاول يقلب له شته رجلكاني ما يقدر بيأمي ما ما في عبي. أقول يقلب السيارة كان أبوا كا ك لقنزيل او ماسي بس يستأذن أبوك ك صون تدبربكين لنعوض زوانكان. يعني كاتك ده ما نوي تدبربكين لنعوض زوانكاني خوي جورا يكمل زاد لعالمي خلقه وداس وكاني لدروسك رواكاني خوي لأفعالكاني خوي ك خوي جورا لو بناورا روج اما أما تعامل له جدا كين. مثلا أو روجاي لو لا لا لاك مثلاً طوله الشمس لاك غروبه او رجانتك لايك ذكاه يقول لبر تماماً خاردنو باران بارانو باو إلى أخيدوس كلا وكاني خوي هموي تيدستي خا يقولي تهداديارة زياتر اما لو اسمع انا بقولينه وكحيوان دب خلقي خوا يعني خلقي بنوارو انسان كان لو يو تدب زياتر خلاش زور قرينك يعني أما بيس تهني <تصفيق> بيزانين الله سبحانه وتعالى لبعض الزر برد محكمه بناس شعر زابن لها او بون بونو بونور دور برما لأسمانكان و زيو استيرو حساركان و قوق و بالندو هرچی هى شو و روج باران باران بوم ملرزا وقت اگر بیتوين تشبيه كم بوی كوا وكا ونقوع يا وقتها بلودي من الشجوان وع بردوام نا وخاني خو د خاطر في طريقه غازرا ولا باسلوبي منطق يغلا مشكله منطقه و بمجرد تتملاشت خان دقات بل ام خو سبحانه وتعالى خوية جسم باش باش باش كما اگر نا مخلوقات عرض دكات للرجال انسان بردوام احتكاش لكذا لا اجر مروف لعلمي خواتي أبغا لقدري خواتي تبلا لإبداعتي خواتي أبغا تن خواب متضردي بس علمي خو ناقب راعلمي من آوى آوى أو أو هايين قدرتي من آوى آوى أو أو. نخير مثلاً لبون مني خواد فرمه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم أو إلى آسمان تأخار خوا علمي بوشته يا أو إلى بردبتوا خوا علمي أو إلى سناؤنا خذي علمي أو إلى ناؤنا خذي ذيها وهذا هرش ونش علمي بونجوها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 بس مثلاً لبونو مني بس الزكريا دك علي السلام لتمنشي قوليه. أفرتكش نزوكا. كسي حزيلي عليه السلام لثمان شجورية ها فرتقش النزوكه كش حزليه من دالي بوقهر من رفشي ماشوا إبراهيم هذا في ذكر رحمة ربك عبد زكريا ها بس رحمة خودك كلو ثمان مداري في برش مثلا أي بكش فاده تقول رحمة مننا اصحاب الكهف كرزجاردك دفن ينشروا من رحمته كاتشونا أشكرك في خير يعني لكم رحلكم من رحمة إذا أخوا ببردوام ناو خان يخوي كاتغبيوتن عارس كالأبوي أما ب بزواني تيجين أخوال الرجال اشتكران يعني كنت مثلا ديني الأبوي واضح جداً أستا مثلا لابونو مني أخوا سوري شو عراو هو خوا هش قصايدي لك لكو تاي هر قصاي ان إن في ذلك لآية وما كان اكثر من مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم دونه ما تذقيني عزيز ورحيم عزتي خوا أويه لا باجوي او رسوله عليهم صلوات بسى موسى بس النوحيه بس هوديه بس صالحيه بس بس او بيغبرانه لسوره الشعراء باجوي تبلغ دا كان باجوي او بجحود هر مؤمنين كانش ماريان كما بهمو پیور شمیروفی هر دبی او اندی سرکم خخ لا نایاندبه خو دفرمی او عزتی من او انا تند زور بتوان اوج رحمتی من او انا تنده جمعه ران کما ملام بری من دارکم ببرندی خو به عملی لرجاء او قص او هش قصي عزیزيتي خو رحميه رحميتي عرض دکات کوات او گرنگ بزارين ناو ناو خانی خو سبحانه وتعالى لش تفعیله کام بدرده که لشتی نظری بدر نکهی خوابش تی عملی عرض دختره برنده پیوز دختر دوبار آما بشی و عمل کی تمرشه اگر باوشی وش تمرشه مان کرد کوچینگا لوژد لش رزجار منده بی برایشی اوژد لی لطول تاریخی مسلمان است اصلا دکاسیه بداخو کمردیا زندی دکانوا آو تعطیل آو تشویح آو تجسم منظم ایلاخی آو تفاصیلی که اويه جدلتي في ورقه قديمه او بحث يعني الاغريزم لهم وانك لو ما زالت كومه دفاع لديني اخويدك كان مثلا دي ديجي تعتلهش بخوشي معتلي اسماء الحسناء شو كو اوه زان اسماء الحسناء بس بس بزاني حفيظه بس خالقة هي شعور ادراك شي برامبرين هي تفاعل شي لولا جيانه مستكوات النواه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 خواهی دبی انزم بدهیم ما مسته کاریگری بشه بچه گشتی کاریگری نوزوانه کانی خواه لسته ناخی مراوی مسلمان یعنی کاتی که باشی و تدبوری او نوانه دکن باشی و خواهده ناسین باشی و هاوریلی دکن و بانجی دکن هزبست دکن انسان مسلمان کاتی که باشی و تیده گرد بگو من بس من کرد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 تا امرو فيكا دي خو او خو ديتن دبي كوشش هول حول بداتن وردور دا وتاكاني او ناوانا ناو روشي او ناوانا وخ خصلد لخوي بتندي وخ صفات تي دارا بداتو بواتا اويكوا اما كاتك كزانيمه خوا رحمان و رحيمه لبرهنده همو كاتك هاناي لبودبي همو كاتك هاناي لبوني كوا يارمتي مامदात دشتنه خوشيقن روزگار مامكه اشتي بشم دبي مروفي ايمان دار مروفي مؤمن مروفي صالح دبت دبي رحمت لكدار روشت رنگ ذاته بفت سرت ساوق لبوي خلق هاناي لبوبی نیتن ک هر کاری خلق کاتن یارم بداتن خلق رزق آرکه نه خلق عسان کاری لب خلق کاتن ک غفور و غفار و عفو بکوامله گونه دست ولای خواه داوری خود من لخواهد که خواهد لی خود دبیتن دبی آیش و لي بيتن لي بر دبي لي جياني خو دخل ك اقر هلاشي امبران بركرت اقر رفتار شي ناشي امبران بركرت دبي او لي لي بردوني هبي شا بو شي هبي فراموش اگر اگر خو تو انا قادر مقتدره بس او قر دارنا انزام دكاتن دبي امروف شاو دلو سنوريك بيدكاتن دبي تو انا داربي ملك الله واسبي اوش مفهومي اويك تتخلق باخلاق الله لا بره عندك غرينغا بزانيتن اما خدا سبحانه وتعالى او نانك تخاترو تخاترو دو جنب هي ذنبك او لا بيني خوم وخاش توا اثباتي بن ذاتي اثباتي عبدي خوم بكم. ذنبك او كوا من نفهمها بلي ابو خالد لا أنا.لبرنا دي قالت تمرشها مو قرآن إن الذين آمنوا عمل الصالحات استباحته آمنوا إيمان لبين منو خوي عمل الصالحات إيش؟عمل الصالحات أويها خلقه ذبي أم القازن زمل أبو خلقه بزيان لا خلق زيان كان لخلق دور بيخمه قازن كان في بقينا لبرنا دي, دي قالت تمرشها بكين أنبياء عليهم صلاة وسلام بتكرب الصالحين عيون هاتيا لبروي خليش عمل أوت الصلاحي. نوح عليه السلام او بخو سيتي خلق لا دار پرستي وبد پرستي ونزاني ونفامر رزگار كاتن صلاح يوسف لهي بخلق لا گرانين ونها مفير رزگار كاتن برستي وهكذا همونه لبرهند الصلاح بريثي لويك واونا ونيخوا بشي وشي كردا لبرهند هر وقت زاري ترجامه جنبها لديك ما عايشه رزاي خوالب سياكله ولكن كان خلقه القران لا تقلق امام الاسلام فهو يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان ان اختارنګ دانه او جوان خان خوایپوه دبره د د بیت امر او وه او بدات له سنوري مروونی استخلاف تمكين کله سره د بی او ناونته دارنګ ده تو ظاهر یک به سنوري خوای تنات پیغمبري خو علي حساب سمله قران وصف کړه بالمؤمنين رؤوف رحيم او جنواله به خوای ګورش بکاراته له پیغمبرش بکاراته له خو دي قران کواطه رو پیغمبرانه نه هلګري ام نه جوانانې خوياي يقولونه بعملي تطبيق بتأكيدي بتأكيدي لبرهن دي لبرهن دي يعني كذي. بتأكدي. بتأكدي. لبرهندى، لبرهندى يعني خلكان خلكان زور كات زور كات يعني وسلام.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 تاوکو بتوانین هر ساند صطح صد ناتوانی حقی بدن لبروی. اما منعایی که ذکر کردم ال قرآنی پیروز و لا فرمایش تو پیروز کانی پیغمبر علی صلی الله السلام. زوج و زیاد لبتوانین بدیان حلقش حقی امناوانه بدن بلاهم. لم القي امزارمان هرمان ده بشی وشی گشتی باسی نازوانه کانی خواهی گرفت که اینوهروها لخدمتی بود تین تاوکو فیربینسون تعامل لکانی لگریو ازابه کانی سیلسر نفسي انسان مسلمان. لا القيدات وإن شاء الله بحشتواني خي جورة زيادة لسر أم باب تداوستينو دازينة قولاي أم نواذ جوانا نك تون ذكر كلا القرآن بيروز. تون ربت كلا لجرودا تون لكوتاي هر آيتك ب دونا بجوان خي جورة باسي درس وكان يخوي كديو باسي جورة وعظمت خوي كلا القرآن بيروز. ليه ردا دينكوتاي القيام زارمان. زور السباز وما مستهى إسماعيل نوريت ويجر لي خلال است القرآنية كان تا القيادة شتبا قريبا تأمس بي مخلطان